أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة وسلام على سيدنا محمد أشرف المصري وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ورضي الله على متبعا بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عندنا أسئلة في مرفوعات الأسماء في كم موضعين يكون الاسم مرفوعا يكون الاسم مرفوعا في سبات مواضح اي في فعل علم هنا فاعل مبتدا وخبر اسم كان وخبر كان خبر إنا وتابع المرفوع ويه. والعطف وتابع المرفوع تابع المرفوع فيه اربعه فيه اربعه ايه في العطف النعت والمرفوع وال... اي ما انواع التوابع اربعه عطف ونعت والعطف والتوكيد والبدل وإذا اجتمع التوكيد وعطف البيان والنعت فكيف ترتيبها؟ نرتيبها نرتيبها النعت العطف البيان التوكيد البدء عرفنا سبب؟ هذي هذه لا أذكر لك إيش فقط توكيد عطف البيان والنعت يقدم النعت البيان ما توكيد إذا اجتمعت التوابع كلها فما الذي تقدمه <تصفيق> منها؟ <مالذي تصفيق> العط، العط، البين، التوكيل. لا، لا عط في البين. عط في البين. عط في البين إيه. للمبتدأ <تصفيق> <عطف الناسة>. أي. <تصفيق> <تصفيق> وخبروه بمثالين. الجو صحو. <تصفيق> زين جميل. أي. مثل لكل من اسم كان. وحمر ان كان المعلم مهرسون اصبحت حقا ممكن كان وعلي مهرسون اصبحت حقا ممكن اصبحت حقا ممكن اصبحت حقا ممكن اصبحت حقا ممكن اصبحت حقا ممكن اصبحت مثال فعل فعل ونعب ونعب إنا أصحاب المعلم في جنينة منعب حضرة المعلم في وقت باك هذا الفعل ونعب الفعل أكرم التلاميذ أكرم التلاميذ وهينا الكسور وحينا الكسور السوري قز وجاجه ونعب نعم قطعه قصيره اجعل كل اسم من الأسماء الآتية فاعلا في جملتين بشرط أن يكون الفعل ماضيا في إحداهما ومضارعا في الاخرى قام ابوك قام يقوم جاء أبوك أبوك يكون يكون... الله صديق أبوك يشرب وكان يمشي وعندك كل ماضي واحد اثنان ومضارع صديق وكان تاكل صديقك التفاح يشرب صديقك اللب التجار. التجار يربح التجار يربح التجار إلى التجار يذهب التجار الى السوق يباكل المخلصون يحب المخلص يحب احب المخلصون ربه يصلي المخلصون لربهم فقط هذا <تصفيق> المخلصون ابني المخلص. شارك ابني في مسابقه حفظ قربي يطلب ابني العمى يصلى ابني العصر في جماعة يصلي المخلص ياكل ابني اللوجة في الصباح الأستاذ شرح الأستاذ الدرس يصحح الأستاذ أوراق الامتحانات أو, أو حضور الأسياد إلى المدرسة باكر مبكر يشرف الأسياد والدراسة جيدة. الربيع جاء الربيع وفتحت الزهور. يقبل الربيع أو يجي الربيع بالخير. علينا كل واحد يجيب مثال ولا بعجل من الحصان جر الحصان العرب يجري الحصان بسرعة فائقة. وقع الحصان في الإصان يجر الحصان العرب بقوة طيب. يسرع الحصان يسرع الحصان هذه مع كل فعل من الأفعال الآتية اسمين واجعل كل واحد منها فاعلا له في جملة مناسبة حضر محمد و... واستمع إلى الدرس حضر ثلاثه طب شيخ مثل حضر الخطيب يوم الجمعة بعد الاذان من حضر احمد ودرسري حضر احمد ودرسري رياضيه في المنزه حضر مش حضر من حضر حضر <تصفيق> حضر احمد من المدرسه حضر احمد <تصفيق> اشترى اشترى الرجل دور من السوق اشترى محمد لبنه ليشرب طيب يربح التاجر الصادوق <تصفيق> أو يربح المسلم بس. الجنة في الآخرة. ينجو. ينجو, ينجو المؤمن المخلص من عذاب ربي. ينجو المخلصون من عذاب لن ينجو الكافر من النار أبدا. لن ينجو. ينجو. أي ينجو. أي أي. أدى, أدى. أدى. أدى. نجاهش. نجح. نجح نجح نجح نجح المريض في العملية أحمد في الإمتحان نجح إيه نجح أحمد في نجح الطبيب إيه نجح الطبيب في عملية الجراحة أذا أذا الرجل واجبه أذا الإمام الخطبة أذا عمر عمله نجح <تصفيق> أثمارت أثمارت الشريعة تفتح <تصفيق> ثماره طبق وديال ديت اثماره كان في اجب عن كل سؤال من الاسئله الاتيه بجمله مفيده مستمله على فعل وفعل متى تسافر؟ تسافروا, باكرا. غلد. تسافروا غلد. اين يذهب صاحبك يذهب صاحبي الى المسجد يذهب صاحبي الى المدرسه هل حضر أخوك؟ حضر أخي متأخرا نعم حضر أخي تمس <تصفيق> كيف وجدتك كتابة؟ وجدت الكتابة مفيدة قليما جدا ماذا تصنع؟ أصنع بابا من خشب أصنع مكتبا لأذاكر عليه تقول <تصفيق> <تابن> أصنع بابا وراجر دروسي نعم مشرق في القرآن يا ماذا ما شرطتي ماذا تصنع؟ أراجع إيه في الساعة الجمعة. متى القاكة؟ تلقاني غدا باكراً. تلقاني في المسجد بعد الصلاة. أين تقضي فصل الصيف؟ أقضي فصل الصيف في طاعة ربي في الريف. أقضي فصل الصيف في الريف. إيه. ما الذي تدرسه؟ أدرس علم النحو. كوّن من الكلمات الآتية جمالا تشتمل كل واحدة منها على فعل وفعل. نجح نجح المجتهد نجح المستفيد. نجح المجتهد نجح المستفيد. نجح المستفيد. نجح المستفيد. نجح المخلص قادم النيل اين اين يبلغ المجتهد المجتمع <تصفيق> <صعف الرئيم mayoría> <مارضح> ما هو الفاعل لغه او الفاعل في اللغه هو من قام الفعل سواء كان مجتهد او اسم كان او فاعل او اسم ان أما في الاصطلاح فهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعل يمثل للفاعل <مثل> الصريح بمثالين محمد قال لو قال لو قال محمد قال <صرح> لو مثل للفاعل المؤول بالصريح بمثالين ايضا قال تعالى اولم يكفيهم انا انزلنا آه. زرتك فلم اجدك هذا هو اول كشف يعجبني ان تجتهد يعجبني ان تجتهد أي اجتهادك هذا هو اول صحيح مثل الفعل المرفوع باسمي فعلين بمثالين أيها العقيق، العقيق، زيد لعمر، وعمرو وعمرو، أيه، وعمر وعمرو وعمرو المرفوع, المرفوع باسم فعل بمثال أيضاً، المصلي أوقاتك، أقالي أبوك، أمراجع دروسك، <تصفيق> من فعل البخل تاجبه، <تصفيق> ما نافع، ما ما منافع نيه بخل صاحبه نعم بخل صاحبه ينقسم الفعل ما هو الظاهر وما يدل على معناه بدون حاجه الى قرينه والفضل هو ما دل على مسماه بقرينه تكتم او خطاب او غيب هذا المضمون. وينقسم المضمون إلى قسمين. أي ينقسم المضمون إلى قسمين متصل وهو لا يبدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيام. منفصل وهو الذي يبدأ به ويقع بعد إلا في حالة الاختيام. على كم نوعين يتنوع الضمير المتصل؟ إلى 12 عشر. لا اثنا عشر. لا اثنا عشر. وذلك لأنه أيه. مثل كل نوع من أنواع الضمير المتصل بمثالين ضربت حفظت اكلت زيد اكلت اكلت اكلت اكلت ضربنا اهنا كلمي اهنا كلمي اهنا كلمي المخاطب موحات اهنا موحات اهنا موحات اهنا موحات اهنا موحات اهنا موحات اهنا موحات اهنا موحات اهنا موحات اهنا ضربتي اهنا زيد دول جيد كرن توت سر مخاطبه توخطبد ضربتنا ضربتنا ضربتنا ضربتنا اكلتنا اخذتنا تمام وشو يعني شيء طيب اكل ضربتم ضربوا ضربوا اكلوا اخذوا ضربنا نحن الشيخ نحن نحن ضربنا ضربوا ضربوا لا هو الضمير المتصل الضمير المتصل هو الذي لا يبدأ بأي لا يبدأ يبدأ بكلامنا ما هو الضمير المتصل هو الذي يبدأ به ويقع بعده إلا في حالة نحن رضا <تس> بعد إثنين، بعد إثنين، مثلاً مثل من المنفصل الواقع فائزاً بثني 12 مثالاً. ما دخل ما دخل ما دخلت ما دخ ما دخل إلا أنت. ما دخل إلا أنا. ما دخل إلا نحن. يعني منوعة. ما دخل إلا أنت. هذا مقصود. <تصفيق> ما دخل إلا أن تنصم، ما دخل إلا أن تنع، ما دخل إلا هو، ما دخل إلا هي، ما دخل إلا هو، ما دخل إلا هم، ما دخل إلا هم. على الجملة التالية كتب محمود درسه. كتب في الماضي دعف. محمود فعل مضارع في الماضي فعل على الأفعال درسه. بل هو موضح في, في المدينه مو... على المدينه المدينه المدينه المدينه المدينه المدينه المدينه المدينه المدينه المدينه المدينه المدينه المدينه المدينه المدينه المدينه المدينه المدينه المدينه على مطلع. مطلع. مطلع. مقدر على الالف من عدم رؤيه التعذر علي فاعله طبعا تنصب الظاهره كتابا مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه المقدره على الالف شفه شاد هو الظاهره الظاهره على الالف خفي والالف تاع الفا الظاهره الظاهره يا قوم لا أجيبوا داعي الله يا حرف نداء مبني على السكون لما محل له قومنا أو مناد منصوب وعلامة النصب الفتحه الظاهرة الأخيرة لأنه مضاف. وقوم وقوما مضاف. وقوم مضاف. ويا ضمير مبني على السكون. ونا. يا ونا ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف اليه أجيب فعل أمر مبني على حرف حذف النون وهو الجمع. ضمير مبني على السكون في محل رفع فعل. لاع مفعول به منصوب وعلامة نصبه هي وهو مضاف إليه مضاف. وهو مضاف الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره أكسال ضغيرات من عمل إلى صالة حفلي نشي من اسم شرب من اسم شرب جازم يجزم في عدين مبني على السكون في محل رفع مبتدى عمل عميلة عميلة فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزء فعل الشرب والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود علماً صالحًا المفعول به منصوب علامة نسبية حضارية فل... فلني فالثاني أنت واقعة بجواب في جواب الشرب أو جواب مين؟ ولا محلف جر مبني على كسرة لا, كسر. كسر. لا محل له من إعراب على كسرة لا محل له من إعراب. نفسي اسم المجرور بيدام وعلامة الجر هي كسر وهو مضاد والهاء ضمير مبني على الكسرة في محل الجر وضارق لي والجملة وشبة الجملة وشبة الجملة محل جر توه بالصوت في الشرط جر هذه له هو نفسي هذه من معتاد ما والمن معتاد والجملة خاطئ